الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم أما بعد أحبابنا إخواننا أخواتنا شبابنا وفتياتنا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بحبه وحب من يحبه وحب عمل يخربنا إلى حبه نلتقي في برنامج الفجر جنتي في هذا البرنامج الذي نرجو بإذن الله أن نصل من بوابة الفجر كما بدأ الله في سورة الفجر والفجر إلى أن نصل فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لننال رضا الله سبحانه وتعالى والجنة قلنا إن هناك خمس فقرات أرجو أن تنسوها أبدا معي هذه السورة تدعو إلى شعائر تعبذية يجب أن نلتزم بها في بداية السورة ثم نخرج من هذا النوع من العبادات إلى مقاومة التغيان والفساد لا نكتفي بها وإنما نتحرك معها إلى مقاومة الطغيان والفساد كعمل سياسي وقلنا إن النظرة في آخر الفواصل في الآيات مختلفة تماما ثم نعود إلى ضبط الإيمان في الرضا بالله وعن الله ثم نخرج مرة ثانية بعد الخلوة إلى الجولة في العمل الاجتماعي وكفالة الأيتام والفقراء والمساكين ثم نعود لنستعد بفعل الخير ونفع الغير لاستعداد ليوم المعاد في الدار الآخرة اليوم نتحدث عن منهجية جديدة وهي وحدانية الخالق وزوجية المخلوقات الله سبحانه وتعالى بعد أن قال والفجر وليال عشر قال سبحانه والشفع والوتر في هذا الإطار أورد المفسرون أقوالا كثيرة جدا قالوا إن الشفع هو صلاة الصبح والظهر والعصر والعشاء والوتر هو المغرب لأنه ينتهي بثلاثة وفي النوافل سنة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وقيام الليل والوتر هو ركعة الوتر هذا رأي قالوا إن الشفع هو السعي بين الصفا والمروى والوتر هو الكعبة هنا جبل الصفة وهنا جبل المروة قالوا ايضا ان الشفع والوتر هو ان الله تبارك وتعالى خلق ازواجا شتى في هذا الكون وهذه الازواج كما قال سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون لكن هو الله الواحد الاحد قالوا ان الشفع هو العالم بتنوعه في ليل ونهار في شمس وقمر في أرض وسماء في بحار في أنهار في يابثة في سهول أما الله فهو واحد وقالوا إن الشفع هو مسجد مكة والمدينة والوتر لأنه بعيد هو بيت المقدس وقالوا إن الشفع هو الذكر والأنثى والوتر هو الجماد وقالوا ان الشفع هي الاعداد اثنين اربعة ستة تمانية والوتر هي واحد وثلاثة او إلى الى قال قالوا الشفع الايام والليالي والوتر يوم القيامة لانه لا ليلة فيه او لا ليلة بعد لكن ما هي ارجح الاقوال من كل هذا نحن حقيقة نحب ان نأخذ من هذه التفصيليات منهجيات بمعنى ايه ان احنا بندرس اشياء تفصيلية صغيرة لكن تنتهي القعدة كبيرة احنا فعلا لما ننظر للعالم والكون كله سنجد ان الله تبارك وتعالى تفرد بالوحدانية قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وبعد كده بيقول ومن كل شيء شيء ذي أنكر نكرات في اللغة خلقنا زوجين لعلكم تذكرون في النبات فانبتنا به أزواجا من نبات شتى في الأنعام ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين إلى آخر الآيات في الإنسان والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكرى والأنثى أني لا أضي عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض كل شيء في هذا الكون مبني على الزوجية للمخلوقات والوحدانية لله عز وجل الزوجية تعني احتياج كل جزء إلى الآخر يعني لو فيه ليل فقط قل أرأيتم إن جعل الله عليكم ليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون لو نهار فقط مصيبة لو شمس دون القمر لو إن الإنسان ذكر دون أنسة أنسة دون ذكر دون يتأف لما طلعت حكاية للسنساق ونعجة دولي طلعت بقى الحريم مأصفات الرعبة كلهم قال لك احنا نتعشق عالما نلغي الرجالة كلهم ونبقى حريمه بس عالم كله نسوان فقط حريمه فقط نساء فقط هذا الكلام ليس هذا يعني للضحك أو لل لا والله لا والله ده كلام جد والناس بتوع الجندر دول ماشيين في قضية ان الحريم يبقوا هم كل حاجة في الدنيا دي والرجاله ولا حاجة طبعا احنا ضد ان الرجال يلغوا النساء او النساء يلغوا الرجال لان ده انهاء نظام الكون ولما طلعت خضية الاستنساخ قال لك ده احنا هنستنسخ بقى الفنانين والزعماء والكبر و احنا نرص المصائب ال, ال, ال, ال الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله كله على اساس منظومة الذكر والانثى السالب والموجب العالم لما ينظر إلى الحقيقة لابد أن ينظر إليها من المنظور الرباني المنظور الرباني هو وحده الذي خلق الكون كله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض حتى لو بنتنعش معه إخواننا اللي بيقولوا عيسى رب بقولوا من اللي خلق الكون ده كله من اللي خلق السماء الأرض يقول لك الله هو الخالق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول الله طيب يا أخي لا يمكن أف من يخلق كمن لا يخلق أف لا تذكرون احنا عندنا المغناطسية سالب ومجب اذا بتحط سالب مع سالب يترفره مجب مع مجب يترفره سالب بعيد عن المجب ما حصلش انجذاب لازم يحصل تقرب سالب من مجب يوم يحصل اندماج والجذاب الكهرباء دي كلها سالب وموجب لازم توصل السالب مع الموجب لو السالب مع السالب يعمل قفله والموجب مع الموجب يعمل قفله سالب بعيد عن الموجب مفيش كهرباء ليه الجنس البشري فقط اللي عايزين تبعدوا الرجال عن النساء وأصبح من أثر هذه المسألة حالة تفرد بنت بتتعملم ليه ولاك عشار بأبعاء سلاح وانت دخلت حرب جوزك وأنت دخلت حرب الكون سلاحك ليه ليه تسميه سلاحك لماذا لا تقولين أن طلب العلم هو الخير كله أننا بتعلم عشان أكون عند علم أنفع زوجي وأنفع أولادي وأنفع وطني وأنفع أمتي وأنفع عالمي يبقى ثوابك على قدر هذه النية الواسعة ثوابك يكون على قدر هذا الافق الذي يريد بالانسان ان ينطلق لخدمة العالم كله انما الان العالم موفر فعلا فرص تعليم للبنات وهذا جيد ووفر للبنات وظائف وعملية التمكين مشية ودي فيها كلام مش كل الاماكن يجوز ان تعمل فيها المرأة او يصلح ان تعمل فيها المرأة لكن حرموها من اهم شيء من الزوجية ناكن زوجها نسبة العنوسة في العالم في ازدياد رهيب جدا تصل في بعض دول عالمنا العرب والاسلام الى 50% نسبة الزواج في امريكا الان كما ذكرت في ابحاثي لا تزيد بين الشباب عن 15% 51% يعني 7% بيبقوا زواج نعم هذا هو عالم اليوم وفي العالم العربي بقت خمسين في المية خمسين في المية يا ناس يعني البنت تتعلم أبوها يفرح بيها أن أخذت شهادة وبتروح تشتغل وجيب وتدي له أو شايلة في حسابها والله ما يساوي هذا كله ظرة اندماج مع زوج لو تسيبها تندمج مع شاب في الحرام أنت ضيعتها دنيا وآخر وانت ضيعت نفسك أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال المال إن أودى إن راح أحتال فأجمعه ولست للعرض إن أودى بمحتالي علمها تكون زوجة لأن الشفع والوتر الدنيا كلها أيمة على وحدنية الخالق وزوجية المخلوقات والآباء والأمهات اللي منعين بناتهم يتجوزهم عشان الشاب ما عندوش فلوس كفاية عشان الشاب من أسرة مش كبيرة زينا عشان الشاب مش من بلدنا من أبناء الأمة الإسلامية الواحدة وهو نفسه يصلي وممكن يفصل الآيات وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فاتقون أي تين المؤمنون والأنبياء لكن لما يجي طب يطبق, يطبق كلام تاني وهو لا يدري ماذا تفعل ابنته إن كانت طاهرة عفيفة تعيش وتتلمض هي لو طبيعية لازم تبقى تبعيش على الجمر وتبقى فعلا عندها أزمات تحتمن ممكن ترضى بقضاء الله وارد لكن عيشة جواها أزمة عيشة الناس اللي عندها إحساس لا بتحس بيها لازم تنطفد لها لازم المستفيدين يتحركوا لازم الهيئات الاجتماعية تغير الخطط بتاعتها والشفع والوتر زوجية المخلوقات ووحدنية الخالق ما ينفعش ما ينفعش يبقى عندنا في بلد واحدة خمسة مليون امرأة بلغ سنها ثلاثين سنة ولم تتزوج فالعفيفة تتلمض وغير العفيفة تفجر وعندما تفجر اول ما تفسد تفسد الازواج على زوجاتهم وتفسد الشباب على أبائهم وأمهاتهم إذا دخلوا في الفساد بقت فيها خمر وزنا ومعازف ومصاريف وفساد وأمراض وخسة وندالة وضياع للأمة ضياع للمجتمع ضياع للبلد ضياع من كل ناحية العلاج والشفح والوتر العلاج كما قال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام العلاج نمشي مع النسخ القرآني والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أثب بالباطل يؤمنون تحلل وبنعمة الله هم يكفرون الزواج ليه ليه ومن آياته رحمة نعمة أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بايما بقول واحد لو عنده بيت يسكن فيه لكن لا يمكن يسكن إلى بيت تسكن إلى زوجة تسكن إلى زوجة إنسانة صالح وتسكر الزوجة إلى إنسان صالح هذا هو السكن الحقيقي. هذا هو السكن الحقيقي. يا أيها المصلحون في كل مكان من أرض الله انتبهوا إلى زوجية المخلوقات وحدانية الخالق انتبهوا إلى مقاومة هذا الشرك الذي يدعي أن الله معه إله أو ابن أو شريك في هذا الكون انتبهوا الى وحدنية الخالق احنا عملنا زوجية مع الخالق وتفتيت مع الخالق الابناء وفردية مع الانسان واصبح الانسان كما يقول الشيخ الغزالي فالسفة الغرب الانسان لا اله الا هو وحده لا شريك له الخالق جعلنا له وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله عملنا يعني الله ليس واحدا معه ابنه معه شركاء أما الإنسان ما الشريك هذا قلب تام لهذا المجتمع لهذه الحياة لهذه الحضارة وهذا هو الذي سيدمر هذه الحضارات كلها وجايف السورة لم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق بثها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لا بالمرصاد عزني استندر من وصل مرحلتي اللهم لا سننقذ أنفسنا أنقذ أنفسك من النار كما قال صلى الله عليه وسلم ووحدانية الخالق وزوجية المخلوقات نقاوم الشركة الذي جعل الله له أزواج وله أنداد ونقاوم التفرد بين الخلق لتكون دائما وحدانية الخالق وزوجية المخلوقات جزاكم الله خيرا شكر الله لكم السلام عليكم رحمة الله وبركاته